قل أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ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 قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم, وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم أنذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها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 فنعم اجر العاملين وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم الحمد لله رب العالمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم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 فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول, فيقول ربي أكرم من فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين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 والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأدنا له الذكرى